بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا كواكب فطرت وإذا كليم. الذي خلقك فسواك فأدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا ما با تكذبون بالدين وإن ما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تهلك نفس لنفس شيئا والأمر